119. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون 110. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون 111. قالوا يا ويلنا فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ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 116. كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 117. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما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 أفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَى كَاللَّذِينَ كَفَرُوا 119. وإن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون 110. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا أَنْظَارِهِمْ وَلَا أَنْظَارِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ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 قُل مَن يَكُن لَّكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَم لَهُم آلِهَةٌ تمنعُهُم مِّن دُونِنَا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 افلا يرون اننا ناتي الاضنا نقصها من اطرافها افهم الغالبن قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما يندرو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 قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 قال بل فعله كبرهم هذا فاسالوهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا فقالوا انكم انتم الظالمون ثم انكسوا على رؤوسهم لقد علم تماما اولائ ينطقون قال اتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اوف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا الهاتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم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 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأُفْقِ الَّذِي بَارَكْنَا فِيهِ ۖ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ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 وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَلْيَنظُرِ الْقَوْمُ الْعَامِلِينَ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 انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا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 حَصْبُ جَهَنَّمَ أَن أنتم لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حِسَّهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما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 فَإِذَا تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَانَتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَجْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ